119. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق وعيسى وأيوانا 119. وآتينا داود زبورا 110. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 111. وكلم الله موسى تكليما 112. رسلا مبشرين ومنذرين يكون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 وَكَفَأَبِ اللَّهِ شَهِيداً إِنَّ الَّذِينَ كَفَوُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَالُوا الظَّلُّ ضَلَالاً بَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ كَفَوُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن لَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْبِيَهُمْ طَرِيقاً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 تَفُرُونَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا